اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا